وَقَا لِدُ لُودِهِم لِمَا شَهِدتُم عَلَنَا وَقادُ لِدُ لودِهِم بِمَا شَهِدثُم عَلَنَا قَا أَمْ طَقَنَ اللََُّّذ أَمْطَقَكُلَّ شَيْئِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ هُنُّ أَمْ قَضَى الطَّاهِرُ الَّذِي أَمْ قَضَى الَّتِي يُوُوهُ وَهُوَ خَلَقَكُمْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَمْ تَرَوْا وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَمْ نَرَهْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أرصاركم ولا جلودكم ولكن وما كنتم تستفرون ان اي شهدا عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا دودكم ولا لسانكم ولا كن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لَكِنَّهُ غَنٍّ فَمَنِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِّنَ ٱلخَٰسِرِينَ وَذٰلِكَ ضَنكُهُمُ الَّذِي غَنِمْتُمْ بِغَضَبٍ أَرْضًا فَاحْتَطَبْتُمْ مِنْ أَرْقَامٍ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ فَإِن يَضْرِبُوا فَالنَّارُ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَنَاهُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَقِيلَ ضَلَّ مَأْوَاهُمْ قُرَّاءَ أَفَزَيْنُوا لَهُمْ يزين لهم مَا لهم ما وَمَا ايديهم وما خلفهم فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحفط عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس وحق عليهم القبر في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا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 عَلَّنَّهُ تَغْرِيهُ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَل نَجزًاَّهُم أَسْ وَأََّذِ كَوا يعَّلُون وَلا نَجزًا إنَهُم أَسْ ذَلِكَ جَزَاءُ أَدون لَغم في هذا أُخُ لَغم في هذا أخُ تز أَم بِم كانوا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا م جَعلهُ م ت تحتأَقدا مِ الك منَِسفَلين دَعَهُ م ت تحت أَقداَ لكَ من السسلين